بسم الله الرحمن الرحيم اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ 117. الذين هم عن صلاتهم ساهون 118. الذين هم يراءون 119. ويمنعون المجد